في الحساب احنا أخذنا المرة اللي فاتت يا أولاد الفدان والجراط والسهل وقلنا ان الفدان فيه 24 جراط والجراط فيه 24 سهل طيب حد يقدر بقى يقول لي لو واحد عنده طلب جرارية وعشر أسهم يبقى عنده على بعض كده كم سهم، ها ها قول انت يا دنيانة يبقى عندنا خمسة وسبعين ساهم لا معلش غلط يا دنيانا ها حد يقول قول انت يا دمتري الثلاث جاريت فاربعة وعشرين سهم يساوي اثنين وسبعين ساهم ولما نزود ولما نزود العشر اسهم يبقى المجموع كله اثنين وثمين ساهم شاطر يا ولدي سلام يا بولس يا ولدي ايه اللي اخرك كده اديك فاهتك درس الحساب نعم اخفيت اقعد يا ولد اقعد ودلوقتي حنراجع مع بعض المزامير امبارح قلنا ايه حنحفظ مزمور ايه امل يا رب اذنيك واستجب لي ها حد فيكم حفظه قول يا سمعان امل يا رب اذنك واستجب لي لاني مسكين وبائس انا احفظ نفسي لاني بار كويس كمل انت يا اسحاق يا الهي خلص عبدك المتكل عليك يا الهي خلص عبدك المتكل عليك يا الهي يا الهي معلش يا اسحاق ابقى احفظه كويس كمل انت يا بولس يا الهي خلص عبدك المتاكل عليك ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كل فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب رفعت نفسي لأنك أنت يا رب صالح ووديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغفين بك أنصت يا ربي إلى صلاتي وصغي إلى صوت تضرعي في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني ما لك يا بولس ما لك يا ولدي تعال تعال يا حبيبي ما لك يا بولس أم تعبانا جوا يا معلم الخير أم تعبانا إتا <تصفيق> <تصفيق> مش بتصليلها دايماً وبتطلب لها الشفا وكل صلوات الأجبية بيهدالها نوعبويا بالشفا وبيتقولوا لتكن إرادتك يا رب افعل يا رب ما تراه صالحاً في عينيك لازم تقولوا كده طبعاً يا معلم رفاقيل تعرف جديهم غالي علي يعني هتكون أغلى من ربنا يا بوليس يبقى خلاص يا ولدي لازم نتكل على ربنا يا بولس يا ولدي احنا مش بينقول في الصلاة الربانية لتكن يا رب مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض سلام يا رب سلام ونعم يا بول عملي الوقت الحمد لله يا ابو الحمد لله ده ما عليك بتتقلمي يوم الألم يا بولس بيرفع الإنسان لفوق بيبعده عن الاهتمامات الأرضية بيخليه يفكر في السماء الألم ده جسر وحيوصلنا للكنز الكنز المخفي عن عيوننا كنز الفرح والسعادة الأبدية الله مش محبة يا بولس أيوة يا عمر يبقى خلاص كل تجربة وقلم بيسمح بيها ربنا بتكون لأجل خلاصنا وأبديتنا فالكتاب بيقول عن القلم إنه هيب عظيمة عطية ما تسأل بتوع الدهب يقولولك كل ما الدهب يقعد في النهاركتر بقي ميت لعدها ابنك، وصافي أقدر. يا نقولس، افتح الإنجيل وقرأ لنا شوية فيه. حاضر يا عم. دعنا يا رب مستحقين أن نقرأ ونستمع الإنجيل لكن بمخلوجة لإيه في الدنيا بس راحت السماء يا بولس راحت المجد استريحت من آلامها وأعمالها الطيبة معاها مش ده وعد الكتاب لكن الحب الحب الكبير اللي في جالبي ناحيتها أوديه فين دلوق قوم يا بولس يا ولدي قوم ده أنت ما أكلتش حاج قوم يا ولدي قوم أنت أنت ما أكلتش حاجة بجالة ومين أنت كده هتغضبها منك يعني هي شايفان وبتحس بينا طبعا يا ولدي وزي ما احنا بنذكرها ونطلب لها الرحمة هي كمان فوق بتشفع علينا مع الملائكة والجدسين ربنا ينيح نفسها مع الجدسين ابراهيم واسحاج ويعقوب كل يا ولد كل الكباية دي يا بوليس لو سبناها فاضيه كده ايه رأيك مش اي شوية هوى ممكن يوجهوها ايوه يا معلم كويس لكن لو جبنا مية وملينا الكباية او مليناها اي شيء تان غير مية ايه رأيك مفيش حاجة تقدر توجهها هتفضل ايه راسخة وثابتة صح يا بولس صح يا معلم رفاقيل احنا يا حبيبي قلوبنا لازم تبجماليانا بالمحبة المحبة الالهية عشان تبضل راسخة وثابتة مفيش اي شيء يقدر يزعزحها ازاي يقدر املى قلبي بالمحبة الالهية بكل وصائف النعمة والخلاص يا بولس بالصلاة والصوم وقرية الكتاب المقدس والتراتيل والتسبيح وكل عمل خير يمجد اسم الله ازايك يا بولس اهلا بنت عمي ريح نفسك بجنف يجعب كلك لجمع وده معجول يا بنت عمي ايوة معقول. تسمح تجعب تأكل انا متشكر خالص ان اكتعبت نفسك وجلتين الاكل لحد هنا. سيبيه ولا مجوع؟ هجري معقول لسه مجعتش لحد اللي راكتي انت مش بتصوم لحد الساعة اثنين بنت عمي يقول الكتاب ان السيد المسيح كان بينمو في الجامعة والنعمة يعني الواحد لازم يدبر في العمر زي ما يدبر في النعمة <تصفيق> وانت النهاردة صومتك الساعة كان السلاحة السلاحة الحد السعافة بس لا يا بنت عمي الصوم من غير انقطاع عن الاكل والشرب هيتجاه السوم عم رفايل بيقول لنا ان الصوم ده سبيحة حب الربنا وفي احنا باختيارنا هنمتنا عن القتل والشرب كم ساعة دول انت كلامك حلو جوا يا بولس. خلاص انا من بكرة هصوم لحد الساعة اثنين زيك سلام ونعمة يا بولس. ربنا يباركك يا مريم يا ولدي انا عارف انك كبرت بس قلياتك كمان كبرت وخصوصا بعد ما ترسمت شماس لكن انا شايف ان مفيش حد حيقدر يدير كتابك كميزة من بعدي زيك يا بولس ما يديك الصحة ويطول في عمرك ويخليك لينا يا معلم رفايل يبنا انا خلاص حاسس ان ايام غربك على الارض جربت تنتهي وعايز اتطمم ان كتاب الكنيسة هيفضل في ايد امينة كتاب الكنيسة يا بوليس زي الارض الصالحة لما ترمي فيها البذور تطلع الثمر الجيد اوهابني يا بوليس اوهابني يا ابني انك هتمسك كتاب الكنيسة من بعده ربنا يضبر يا معالم رفايل ربنا يضبر ربنا يباركك يا ابني Come on, it's قبل ما نصلي حد يا أولاد عايز يسأل سؤال لو سمحت يعني ايه كلمة شماس شماس يا حبيبي كلمة سريانية معناها خادم لأن من أول واجبات الشموسية خدمة الفجرة وتوزيع الصدقات والكرازة بالإنجيل يعني الخدمة الاجتماعية والخدمة الدينية والشموسية تتعتبر الدرجة الثالثة في الدرجات الجاهلية فهمتي يا حبيبي ايه وفهمت متشكر يا معل يا رب يا يسوع المسيح عاين على يا رب يا يسوع المسيح رحمك على الخط مين مين بيخبط اسم الصليم مين اللي كان بيخبط ايه ده خدوم وحك وغطى كمان اشكرك يا رب اشكرك يا رب دي يا بوليس يا والد عايز تترهبا ما انت بتخدم في كتاب الكنيسة وفي الهيكل ده رغبة يا بويا اللي بتعاد عن العالم عشان اتفرق للعبادة زي إليه النبي لما سكن في الجبال ويحنى المعمدان لما عاش في البراري. وزي الأنبى أنطنيو لما باع كل شيء عشان يتفرغ للعبادة وزي كل أبهاتنا الرغبات طيب وبنت عمك أنا وأخويا كنا متفقين نجوزكم لبعض مريم أي شاب يتمنى لكن أنا نظرت نفسي للمسيح فقال بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فقال لهم الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة او امرأة او اولادا من اجل ملكوت الله الا ويأخذ في هذا الزمان اضعافا كثيرة وفي الظهر الاتي الحياة الأبدية والمجد لله دائما ابديا امين كذلك يا بولس وحشتنا كتير اي خليل انا خلاص يا بولس تركت كل شيء بركة صلاتك مش خلتني جاي النهاردة الدير للزيارة ولا للخلوة انا جاي عشان تركت العالم كله يا ولدي ما انت بتخدم ربنا في العالم برضى يا ولدي السيد المسيح مش جل الصيادين اذا كنتوا عايزين سمك كتير ادخلوها للعمق ها انا كمان جاي وعايز ادخل العمق عشان حياتي تتملي بالصيد المقدس يا ولد رب نجوي ايمانك روح وقعد مع اخواتك لغاية ما نشوف ربنا هيرتب ايه تعب يا بولس قوم يا ولدي قوم انت عملت اللي عليك زيادة يا بولس يا ولدي انت اجتزت فتره الاختبار بنجاح مبروك ربنا يبارك عنت كتير يا بنا بولس، لكن بعد ما شفتك هذا رأي زي ما قالت ملك تسبق عن سليمان لقد رأيت أكثر مما سمعت يا سيدنا أنا ما استحقش التشبيه ده انت تبارك كبيرة يا بنا بولس. انا عايزك تشتغل معايا هنا في موترانية المينيا وحدي لك منصب كبير فسيدنا انا مش اهل لاي منصب يا غلس انا عايزك هنا في خدمة مقدسة امرك يا سيدنا يا ربنا افكي دكتك سترخيرك يا ربنا يعوضك ربنا يبارك بنتم من يوم ما جيت المنية بركتك خلت في البلد لا تعطنيش نفسي في الكلام ده وروح اجدم الشكر لربنا واصدع على تناول أسران المجدسة وجرية الانجيل والصلاة عشان ربنا يملح حياتك بالنعمة خذ يا أولي ربنا فكي دكتك يا ابونا يا ابونا بالطريقة دي المطرنية مش هيبقى فيها ولا مليان ربنا يبعد العطى يا جرجس زي بياري المية كل ما تاخد منها عيونها تنفتح زيادة وتدي مية احلى لكن لو الناس بعدت عنها وثبيتها تنشف وتجف وتنتهي بس كده الناس هتتعلم الكسل وعيد تكلوا على الصدقاء وفي اكتير منهم مش محتاجين الطم الطم انا من يوم ما كنت شباس في دلجة وانا ما باستمرار وعارف صروف حياتهم الفجرة دول يا جيرجس اللي لنا ملكوت السماوات المسألة زادت عن حدها جوي كل شيء بالعجل كل ايه يا سيدنا الكتاب يقول النفس السخية تسمن والمروي هو ايضا يروى يا سيدنا يا سيدنا ده من يوم ما جه المطرنيه ماشي احنا ما لناش اي وجود السلام عليكم وعليكم و... و... السلام اتفضل انت دلوقتي يا عم جرجس حاضر يا سيدنا يا عم جرجس سامحني انا نسامحك انت اللي تسامح ربنا يسامحنا كلنا يا عم جرجس لا يا سيدني رتب واعلن في المنيا كلها ان الحد اللي جاي ان شاء الله ان احيانا ربنا هنرسم الراهب بولس المحرائي قص وحيمسك وفي المطرانية المنيا. امرك امرك يا سيدني رفهم. كل ما أقول لهم ابو نابوليس في الصندق يقولوا عايزين نجاب لابو نابوليس عايزين نجاب لابو نابوليس عايزين نجاب لابو نابوليس الفقراء والمحتاجين اللي في البلد كلاتهم طبعا كانوا زمان بيجوا نفسهم مكسورة دلوقتي بيجوا وقلبهم جامد جوي مليان أو كان المطرنية بنفسيها بيبعد معاهم وبيتحدث معاهم ربنا <تصفيق> يخليك يا رب ربنا يطول عمرك يا سيدنا انت اللي انت بتنزل سيدنا تمشي على ملك وكتير ده يا غورس اللي بتقوله شعب المنيا كله بيحبك وعايزك تفضل معهم هنا على طول في المطرديه انا حاسس اني في حال الجفاف روح يا سيدنا خالب كفاف روحي. ايوه يا سيدنا لان العمل مش مديني وقت للخلوة الروحية انا محتاج ارجع الدير اجعد مع نفسي افحصها بكتها. انا خاطي يا سيدنا خاطي عجيب يا بولس ده انت اعمالة كلها بتشهد ليك والشعب كله بيشهد لك شيطان المجد الباطل ابتدى يحربني عشان كده لازم اتوارى ما ديش مكان لابليس انا مش ها ارجع الدير يا سيدنا خلاص يا بولس اللي تشوفه ما دام المساله متعلقه بخلاص نفسك وابديتك انا بولس وحشتنا كثير جوي المينيام ضلمة من غيرك المينيام نور بيكم خدها من ما معيش غير 50 برش دول جسموها بناتكم وهي دي شوية يا ابونا دي من ايدا ربنا يخليك لنا يا ابونا ربنا يخليك دي فلوس ربنا يا اخواتي مش فلوسي نستعزين احنا باجه عشان انا مع التلار طيب سلمولي على اخواتي سلام في الله انت كل شهر هتوزر 50 برش اللي هتاخدها ممكن تحتاج مرة كده حاجة الكثير ولا كده هحتاج ايه بس ايه بس ربنا ايه اللي يدوك بركة العطاء ما يشتهيش حاجة بعديها ابدا الكتاب يقول مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ ايوه بس احنا كل اللي بناخده خمسين جرش اذا تعلمنا ندي في الجليل حندي في الكتير واحنا مبسوطين وفرحانين ربنا منسيش الأرملة اللي أعطت الفلسين اللي حالتها ربنا يعطينا نعمة العطاء ونبقى زيك دي انت كلك بركة ومحبة دي انت مثال نادر وجوده ابو نابولث طرفت فين يا ابو نابولث ما بيحبش يسمع مديح الناس بيهرب من شيطان المجد الباطل يا إخوتي الأنباء دوماتيوس باعت خطاب فيه موافقته على تنحية القمص عبد الملاك الهوري من رئاسة الدير وطالب مننا نرشح واحد مكانه تختار مين ابونا بولس ايوه ابونا بولس هو انسب واحد لرياسه الدير تمام ابونا بولس الجديد له يعني كلكم موافقين على ابونا بولس ايوه خلاص يبقى نبعت لسيدنا ونبلغه بالقرار ده طيب بس مش ناخد راي ابونا بولس الاول احنا لو أخذنا رافيو حارفط مش هيوافق. إحنا نخلي سيدنا هو اللي يكلمه ويصدر أوامره. يا دكتور يا رب الناس مش شايفة غير الظاهر. لكن انت عارف ضعفي وخطيتي. يا رب يا سوا المسيح ارحمني. يا رب الاسوع المسيح اعيني اعيني على المهمة الصعبة اللي لم استحرج القجر من غير ما تسألوني باب الدير مفتوح لكل اخواتنا الفقراء والمحتاجين فلوس الدير وخيره دول اخواتنا الفقراء لان اخواتنا الفقراء دول اخوه يسوع المسيح الارض دي يا احبائي ليه ما نازاهاش ونزرعها خضار وفاكهه ده كبير يا ابا كلنا لازم نشتغل لازم نتعب الاديوره مش مكان للراحه هات الفاس واجمع لجميع جميع الرهبان والمينية اتحولوا علشان ياخدوا من دير المحرك جول فجرة الصائد كلاتهم مش المينية وبس مش ده ممكن حاجة الدير كلتها تخلص لا لا لا مش ممكن احنا لازم نشوف لنا حل لازم نشوف حل للموضوع ده الكلام ده ماينفعش ونظرا لحقد كلة من رهبان الدير على اعمال الخير التي كان يقوم بها القس بولوس اجتمع المجمع وقرر إبعاده مع أربعة من الرهبان أدباعه عن دير الحرق، متهمينه بالإسراف الزائد على الفقراء وإعطائهم كل ما يخص الدير، وخرج القس بولس للصحراء مع الرهبان الأربعة متجهين إلى دير براموس. خطیئه‌ت يا بولس يا خطیئه‌ت يا بولس في الفيوم يا بولز غبريال شعب الفيوم كله مسؤول منك امام الله هتجع فيهم الدينون الرهيب وتقدم حساب وكالتك مش بس عن نفسك لا لكن عن كل واحد في الشعب يا نفس الخاطية السايد كرأتي وقبلت المسؤولية الكبيرة دي اقبل يا رب اتكرز روحي وجسدي وكل ما عندي المجد اسمك والخدمة رسالة الأسجفية المباركة اسندني يا رب اسندني في أخلص اسندني في أخلص اسندني في كل يوم يا حبائي هنصلي مع بعض صلاة الغروب في الكنيسة وبعديها هنعمل جلسة لإراءة الكتاب المقدس ستات رجالة كبار وصغيرين مدعوين لحضور الجلسات دي وكلنا حنتبادل إراءة الكتاب والروح القدس اللي كتب الكتاب المقدس هيعننا وحيفصروا لنا باب المطرنية مفتوح لكم في كل وقت بإذن يسوع طلباتكم كلها مجدية بصراحة كده أنا مش من البلدي بس أصدق في خدمة حضرة الأسقف ومال يا ابني أقمر مراتي مراتي نافسة وكنت عايز بس جنيه واحد عشان أجيب لها شوية طلبات آخر جنيه في كوز ده من نصيبة كدة متشكر متشكر يا حضرة الأسقف يا سيدنا يا سيدنا الفلوس المطرانية خلصت ربنا يبعت يا ابونا اعرف اعرف يا عم يا وقيد انت رحت الدكاترة كتير وافيش فايت لا. واضب على الكنيسة والصلاة وكل ما الشعب يقول كري يقول بقى كري ليسون لغاية ما ربنا هأزم بالشفاء. هتقول كري هتقول كري هتقول كري لازم أقبله يعني لازم أقبله يا سيدنا ايه يا ابني في ايه حضرتك بشدة نجلي من شو ايه ايوة حظر وكين المطرنية مسكنا على الباب وقال لي هات الجنيه وكفاية عليك ريال ايه صحة كده برضو لا يا ابني ما يصحش يا ابونا عبد السيد يا ابونا عبد السيد معنا يا سيدنا خدت منه الجنيه ليه يا ابونا عبد السيد يا سيدنا الجنيه كتير ريال كفاية يجيب به جوز الفراخ وشوية العطاره. هيعمل ايه بباقي الجنيه سيدنا هو جيه طلب جنيه والجنيه ده كان اخر جنيه في الكوز يبقى ده من نصيبه وربنا عايز يدرونه امرك يا سيدنا اتفضل خذي يا ايد الجنيه لا لا الريال لا خليه عشان ما تزعلش من نبونا عبد السيد متشكر متشكر سيدنا مع السلام يا سيدنا يا سيدنا عبد السيد احنا سدنا جيوتنا وبعنا كل شيء لا حزن ولا عزنة يا سيدنا في ناس كتير بتدعي الفقر وبعدين حيستغلوا كرم قدسك ازاي دي فلوس ربنا وهو اقدر مننا على حمايتنا ما تزعزش مني يا سيدنا أنا كان قصدي إن احنا نخلي حاجة للمطرمية وبعدين يا سيدنا أنا مش زيك أنت عندك موهبة العطاء على فكرة يا سيدنا الجواب ده جه لن يفتك وأنا كنت جايبه لك ساعة لما نداتني اتفضل لو الساعة وينادى السيد حاضر تذكر في ايه؟ دي حواله يا سيدنا ب 10 جنيه وادب قمح زي قلت لك ربنا مش هينسانا بقول لك مفيش حد يطلب منه وساعده ورد فاضي وانا اقول له انت مين ولا اسمك ايه واللي يديه له طب ايه رايكم نلعب عليه لعبه وناخد منه ورشين لعبه ايه تعرفوا تمثلوا كويس نمثل نمثل عن ايه انا اقولكو طب خليك هنا ما تتحركش لحد دم نجيلك المتين جنيدول يا سيدنا جمعوهم ابنائك في الفيوم علشان نبني بيهم الاسقفية الجديدة الله يباركهم لكن منهج الاسقفيه القديمه يا ولاد ما كويس يا سيدنا في زوار كبار عايزين يجوا يزوروا نيافتك وياخدوا بركتك مش معقوله هييجوا هنا ده قيصر روسيا نفسه جاي يزور نيافتك اللي يحب يزورني زي ما كده أهلا وسهلا وايه بس اللي يا سيدنا ان احنا نفرش الأسقفية ادي احنا عندنا شوية أساس جديد جاب هدية نفرشه بدل ما هو متكوم في المخزن خليه زي ما هو وإذا كان في نصيب واتبنت أصرفية جديدة يبقى نفرشه فيها أمرك يا سهدنا انقذنا يا حضرة الأسكر انقذنا خير يا ماد فيه إيه إحنا تلات أصحاب ومالناس حد ثاني في البلد وحنى على أددة وعلى باب الله أمال فين تلك مال مات عدرة القصة <تصفيق> ربنا يرحمه ويرحمنا كلنا ولا معا حق كافة ولا مصري في الجنازة ولا اي حاجة خالص يكفيكم كام عشان تكفنوه وتعملوله اللازم <تصفيق> ما تقوله <له> على خمسة سبعة <تصفيق> <تصفيق> سبعة كتير <تصفيق> خطم عشر جنيه يا سيدي قادي العشرة جنيه هتولوا كفن كويس متشكنين يا سيدنا متشكنين يا اعظم راجل في الفيوم احنا بقى نقسم العشرة جنيه علينا بالحق والمحقوق انت تاخد ثلاثة جنيه عوضين ثلاثة جنيه ومرمح جنيه مش معنى انت ارباع فالناس ان انا زخلت علي وعملت شويتين بتوعي لحد بدانا الفلوس انت عايز الحق عوضين صعب الفكر وهو يستعقل عشرة جنيه كلها خف خففلك عشان نضحكوا معانا يلا عوضين قوم عوضين لعبتك نفعد جيبلك منه عسل جنيه حته واحدة عشان نجيبلك كفنك قوم قوم يا راجل قوم انت هتشوف يا ولا ايه قوم عشان تاخد نصيبك عوضين سمحنا حضرتك الاسره سمح ربنا يسامحكم الفلوس اللي أمر الله خلاص نفس خلوا الفلوس معاكم المساعدة اللي تطلع ما ترجعش خلوا العشرة جنيه برضو معاكم وكفنوا بيها بس ما تخطوش ربنا تاني فلوس الغلابة والمساكين ربنا حفظها ولازم تروح لمستحجيها کریانه ای سون وما عم قوي كويس وينويين بإذن الله يبتدوا الشغل بالمئتين جنيه اللي شايلوهم عن دنيافتك لهم الله يبارككم. لكم جنيه أنا بنيت بيهم بيت تاني التاني فين باسه فوق في السماء قصد دنيافتك البيت المئتين جنيه للفقرة انتوا تدولي المئتين جنيه من هنا ودخل عليا أربعة تجار وقالولي من المحل بتاعهم اتحرك ومحتاجين 200 جنيه بالتحديد عشان يبتدوا جارتهم من تاني. وان يفتكوا جدتهم ال جنيه امال انا كنت عايزني ما اساعدهوش؟ ما تتدايخش. الاسقفيه ام سرعه طب بس بس يا بنت كيف يا ابو كذا؟ الحجامة مبين لاش حال ما تقولش كده يا بنتي <تصفيق> يا ماما ده بيهددني بفزخ الخطوبة <تصفيق> طب قولتي بينا عالان بابران نحكي له الموضوع وهو يقول لنا نعمل ايه خدي قادي مفتاح المخزن اللي فيه العفش الجديد بتاع المطرمين وعمل ايه بالمفتاح ده يا سيد تدخلي انت وبنتك للمخزن ده وتفتحيه وتنقل كل العفش اللي نزبها لا ده معقول يا سيدنا ناخد عفش المطرميه ده احنا نزوده مش ممكن تدفسوا خطوبتي ولا خدش عفش المطرميه اسمعي الكلام انت وبنتك ابن الطاعط حل عليه البركه يلا يلا نزلي انت وبنتك ناقوا عفش اللي انتوا عايزينه نجي يا بنتي اللي انت عايزاه ايه رايك يا ماما في الدولاب ده حلو قوي يا حبيبتي بقول لك ايه ايه رايك بقى لو ناخد الطقم ده كمان ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ازاي دخلتوا القوضة دي؟ سيدنا اللي دانا المفتاح وجالي شوف العفش اللي ينفع بنتك وخديه يعني ايه مش فاهم؟ اصلي يا بونا خطبها حيفكها لو ممكناش العفش اللي التفاجن عليه تقومي تاخدي العفش الجديد بتاع الأسخوفية لجهاز بنتك؟ هو انا يا بونا كنت تعرف حاجة انا حكيت الموضوع لسيدنا وهو قال لي نجي اللي انت عايزها من هنا ننقى يا بلو ولا لا نقى خدوا كل اللي انتوا عايزينه وانا اقدر اقول لا بعد ما سيدنا قال آه ربنا يا كل اللي ساهم فيها باي حاجة اضعاف اضعاف لك الصحة وطورة العمر يا سيدنا وتفضل منورها على طول واللي كان ماشي في الاسكوفية الجديمة يمشي برضو في الاسكوفية الجديدة الابواب مفتوحة للفجير قبل الغني وانت يا رزق خلي ولا والاتنين مفتوحين لأي حد يحب باية في المطرنية حاضر يا سيدنا جلسة جرية الكتاب المقدس هتفضل زي ما هي كل يوم في نفس الكنيسة حاضر يا سيدنا <تصفيق> ايه يا ابني مالفين لجبنا الجريش واللبن ده حنا بيه نخله بعت الفراخ والحمام عشان فطار العيد وبيقول ان الحمام ده متربي مخصوص علشان نيافتك ربنا يباركوا نزل الصنية دي على اكل اخوة يسوع بس ده حيز على لو يا ان نيافتك مكلتش من الصنية ها <تصفيق> حتى نيافتك شم من احد الحمام ده ريحة حلوة اول <تصفيق> طب خلي فردا من الحمام ونزل بنيت الصنية حاضر يا سيد توفيق الشكاوي برضو مستمرة اتوفيق اتصف نظري يا سيدنا انا بعمل الفقر دول احسن معاملة بس هم المجعكب همش العكب اسدق مين فيكم يلا ربنا اكشف التداد اتصف نظري لو كنت بجد يا سيدنا روح حتلي الجبن الجريش واللبن الراي حابر طيب بو وفردة الحناب دي دي دي حيب اول حتى زي الفل خليها البكرة ايه يا الطبق كله دهن ما بخش حتة لحمة فيش لحمة لما انا كنت اللحن لما اخل وخلصت لما اخلق اكل بارد والجو ساعة ويحب الاكل السوخ اكل بارد يعني عايز لروح اسخل وبرد اسخل وبرد اشتغل عندك شحات غريب ما تاكل وانت يا ابني خلي اخلاقك كويسها وتعلم من سيدنا تعرف تاكل وانت ساكت اشتفيت وقتر من مرة سيدنا مش هانت ساكت علي ليه تعالي يا ابن ايه يا سيدنا وتندب عليا وتقول لي انك بتعملهم احسن معاملة <تصفيق> معلش يا سيدنا الاكل ده هو اللي قدمته لعيان البلد اللي كانوا بيتغدوا معاها من نص صعب ما <تصفيق> يا سيد. ولا من سبج ونبه ان اكل اخوة يسوع يبقى زي اكل الاعيان تمام انا استنيت عليك كتير عشان تحسن معاملتك وتغير ارتباعك لكن مدى ما استجبتش للنصيحة يبقى تسيب المطبخ ومن النهاردة مالكش الشغل في الأسجفية ماتتحقش باللغه يا سيدنا لبن رايب وجبنا قريش وفردة الحمامه زي ما طلبت نيفتك خلاص عارفني تاع رزق يا ابني طبعا يا سيدنا ما هي بقى بقى امر اجيبها لنيابتك وما تاكلهاش كلي كلي يا نفسي اللي اشتيتيه كلي كرميها يا ابني في الزبالة خلاص قدت مهمتها ليه سيدنا بتعمل كده ليه تحرم نفسك وليه يا ابني اللي حناخده لما ندي الجسد كل الشحواته الجسد من التراب وإلى التراب يعود الكتاب يقول الروح تشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح وهذان يقاومان أحدهما الآخر نحن أبني مش ضد الجسد لأن الجسد مقدس في المسيح وأصبح هيكل للروح القدس بوليس الرسول قال أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا روح يا, سيدة. سمح يا سيدة. تصف نظري. تصف نظري. سيد سمحني يا سيد ده توفيق اتحمل كد واولب بص بنظري بص بنظري من غير ما نظري سمحني سمحني يا ابو يا سيد كنت صادق في توبتك ربنا يعفى عنك صليب صليب الحقوا يا ناس الحقوا يا ناس الحقوا الحقوا الحقوا سيدنا فيك حالي ايه يا رزق يا ابني هات لي الفوط والضيافه لسيدنا جاتيل جاتيل مين يعني واحد من التجار اللي صدفناه من بارع مدبوح ورأسه مش موجودة وزميله فين مش موجود في القوض اكيد قتلوا هرب طب اهدى اهدى يا ابني وبلاغوا البوليس حاضر حاضر حاضر يا سيد دي ورطة يا سيد جثة من غير راس في الاسخوفية ربنا حاله لا حيكشف السر قول على صاحبه بص ما احنا ما نعرفوش يا حضره الضابط ازاي بيجيوا الناس عندكم ما يعرفونش الحقيقه يا حضره هم قالوا بالليل وقالوا لي انهم جايين مع بعض للتجاره وانهم ما لهمش اي حد يبيته عنده في الفيوم فقلت للرزق نظم لهم اوضه ضيافه ويعشيهم اصبحوا ان واحد طلع في الثاني واتلوا عشان الفلوس الكتيره اللي معاه انتش عرفك انك كان معاه فلوس كتيرا لما دخلت لهم بالعشن لقيتهم بيعدوا روزا كتيرا يعني انت شرط الفلوس اللي لك اسمعاتهم هاي ها ماذا كا حضرت الظابط سليم <تصفيق> ما تخافش يب. يسمع حضرت الضابط ينتظر دقيقتين تحت عمر الحقيقة سيدنا ما بيفوتش طلب لأي حد بس ده غرض إزاي واقف يبعد ناس ما يعرفونش؟ ما قدنا ويكرامي، إكرامنا السالوس الأقدس، الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. أمستي يا رب إلى صوت تضرعي، أمستي يا رب إلى صوت تضرعي. استني في أخلص، يا رب في أخلص، استني تعمل ايه بالجريدة دي حضرة القصف يمسكها اي واحد من رجالتك ويروح بيها محطة السكر حديد ويمشي بيها في وسط الناس واللي تلزق في كتف الجريدة يبقى هو الجادل بافت که بس الدليل ده مش كفاية اكبر دليل هنا لما جئنا نمسكه حاول يرمي الجفة ويهرب وفيها ايه قفة دي فيها عوزة من الفلوس اللي سرجها من زميره واهم من كده فيها راس جتيل سر الرب لخائفين ليتمكد اسم الرب ادخل السلام يا سيدنا السلام والنعمة مفتش المساحة الانجليزي مستر كريج لما جه عين زمام الفيوم خلى نصيب الأسقفية ستة فدن بس ازاي ده ستة فددين بس الأسقفية لها خمسة وتلاتين فدات هنام جاي يا سيدنا هنسكت طبعا لا الو اديني في اداره المساحة انا اسكن في الفيوم والجيزه اهلا بيك الاسكوفيه ليها 35 فدان ازاي تخصص لهم 6 فدادين يعني ايه كفاية علينا واحنا بناخد حاجة من عندك ده وقف الاسقفية جزء من المدافن والباقي ارض بور حي هو اسم الرب ان ما اتصرفتش انا هتصب الحكمدار وهشوف ايه الموضوع ده ان شاء الله يوصل للخدوة توفيق بنفسه مع السلامة اول مرة اشوف نيفتك ساير الاسقف يجب ان يكون يقظا يقول الكتاب وعلى أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون أمام يا فن أسكف المسارة برا وعاوز يا أول حضرت وإزاي تخليه واقف برا الان بابرام يخش من غير السئزان دخلوا حضرت أمام أهلا وسهلا أهلا وسهلا زرتنا البركة فضل خير يا أمام خير يا حضرت الحاكم دار انا لك بخصوص موضوع مفتش المساحة الانجليزي الموضوع هيتين، الطالب. اتاني قلت لي اسبوعين ودي نستنيت شهرين ما انت عارف الجماعة الانجليز دول دماغهم ناشفة بعد اذنك انا حطر اروح للخديوي بنفسي وبلغه مظلمتي بعد استئذان سيدنا البابا تروح للخديوي توفيق تروح له فين يا مغرار ده انت راجل طيب قوي وهي زيارة الخديوي سهلة عموما انا حكلم مستر كريك تاني ويمكن ربنا يعرف شغله معاه مستر كريك ده ألو أيوة يا فندي الصراية أيوة يا فندي إمتى بعد بكرة معقولة حاضر حاضر يا فندي طبعا طبعا ودي عايزة كلام حاضر يا فندي مع السلامة أمبا براند انت راجل مبروك صور كنت لسه بقولك لك ازاي هتعرف تقابل الخديوي توفيق اهو اللي اجي لك ويزورك بنفسه هيجي يزور الفيوم بعد بكرة وطبعا هيزور الاسكافية اهلا وسهلا شرفت الفيوم واسكافيه الفيوم يا جناب الخديوي اهلا بيك امبا ابراهيم اهلا وسهلا امبا ابراهيم نحن سمعنا كثيرا عنك أنت رجل مبروك يقولون أنك تصنع مؤجزات أمبا إبراهام إفت أنت تصنع مؤجزات الله هو اللي بيعمل ومن محبته بيستخدم ضعف في هذه المؤكزات عظيم عظيم عظيم أنبا إبراهام أنبا إبراهام نحن عندما سمعنا عنك أنبا إبراهام كنا نظن انك تعيش في قصر تلبس ملابس مزرقشة مذهبة كالتي يلبسونها في ايطاليا فرنسا اوروبا جناب الخديوي توفيق انا ليه مظلم عند جنابك قول قول انبا ابراقام قول كان فيه 35 فدان في زنان اسقفية الفيوم. كيل ميستر كريج وفتش المساحة الانجليزي وخفضها لست فددين والموضوع اديله كام شهر بدون حل انجلزي خرسيس خرسيس يريد يعمل فرقة بين قطي مسلم نظام فرقتسد حكم دار ايوه يا جناب الخديوي بامر مننا نحن خديوي توفيق كله يرجع زي ما كان امرك يا جناب الخديوي وبامر مننا نحن خديوي توفيق ينقل مستر كيريج الى اسوان مستر كيريج قالوا تسمم هو ومراته عظيم عظيم عظيم عظيم إذا من انتقل بكرة إلى ربنا ينقل بعض بكرة إلى أصوات عمرك يا جناب <تصفيق> باسم كل رعايتي بنشكرك يا جناب الخليل وتوفين عظيم عظيم أنبى إبراقام فقط أذكرني في صلوات نحن نذكر الصلاطين والرؤساء والجند في كل صلواتنا عظيم عظيم أول مرة نحن يسمع هذا يقول الكتاب المقدس: فاطلب أولاً أن تقامت طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس، لاجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لأن هذا حسن ومقبول عند الله. عظيم عظيم عظيم، أبا إبراهيم، نحن خديوي توفيق مبسوط كثير من زيارتنا لكم ها هنا. تعال يا سيدنا احنا تعال الكرسي بشتلة تتحمل الوفطن للأدهز تنترك لبتاعبان خالص ربنا يعاني ربنا يعاني يا ابن هاه يا بطول انت ازاي ساكت على رجلك لغاية دلوقتي يا ما قلت اللي من يفتك عربية عشان تتنقل بيها صحتك ما عادتش تتحمل المشي يا سيدنا مرة بنا خلق لنا دول ليه مش عشان نمشي بيهم سومفايون جد ديه عشان نتنقل فيها بالعربية مش كده يا دكتور للأسف يا حضرة الأسكف مش هتقدر تمشي على رجليك تاني ليه يا ابني لاني معلنش يا لها كبير القطع القطع فيه زي يسوس قصد الرجل ولازم من البتر قصر وقت مش معقول يا دكتور مش ممكن شوف اي حل تاني بقى معقول الرجلين دي اللي يامة تعبت وشقت علشان تساعد الناس وتساعدهم تطقطع لا لا يا دكتور شوف حل تاني ارجوك اتمن يا ابونا عبد السيد ربنا مش حيسمح تبجتع رجلي وانا في السن ده انا بسلم الامر لصاحب الامر يا دكتور يا حضرة الاسقف مفيش علاج يا ربتر انا مصدق يا دكتور انه مفيش علاج في الطب غير كده لكن عند ربنا الشفاء بيجي من اهوان سبب عالز لكم مع السلام يا دكتور ابونا عبد السيد نعم يا سيدنا ابتبعان جرية الكتاب المقدس ماشي زي ما هي طبعا يا سيدنا ولما بيستعص علينا حاجة في الفهم بنعمل زي من يفتك علمتنا نقف ونصلي ونطلب إرشاد الروح القدس وفعلا يا سيدنا واحد من الأباء الكهنة يوصل لتفسير طب تعال عشان أمليلك الرسالة الرعوية اللي حتجراها بعد جلسة كراية الكتاب المقدس حاضر يا سيدنا من إبراهام بنعمة الله أسخف الفيوم والجيزة إلى ابنان المباركين لتكثر لكم الرحمة والمحبة والسلام من أبينا وإلهنا مخلصنا أسوع المسيح أشكر الله من جهتكم لأني يراكم دائما نامين في الفضيلة تأملوا يا أولاد الأعزاء حالة هذه الأيام فإنكم تجدون إناثا كثيرين قد دخلوا خلصة وتركوا الطريق المستقيم كما يقول معلمنا بطرس الرسول سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك فأطلب إليكم أيها الأبناء أن تلاحظوهم وتعرضوا عنهم كونوا يا أبناء متيقدين متذكرين كل حين متانة إيمانكم راسخين فيه وأنتم يا أولاد الكهنة المحبوبين في الرب يسوع المؤتمنين على سرائر الله عليكم بزيارة المنازل وتفقد العائلات وتنبيههم إلى هذه البدع ووفقوا بين الجميع بالمحبة الأخوية كي تنالوا الأجر العظيم في ملكوت السماوات ولنشكر المسيح ولنسبح لإلهنا إبراهيم أصق في الفيوم والجيزه في ثلاثين بشنس 1624 للشهداء الموافق 7 يونيو 1908 ميلادية عايزين تاكلوا ليه؟ احنا صايمين يا بول ما فيه ازاق هيخش رخنا لغاية لما سيدنا يخاف و... و... ويمشى على رجليه الصوم لوحده مش كفاية يا اختي لازم جنب الصوم نصلي نصلي بخشوع ومن القلب علشان ربنا ايش <تصفيق> يا يا من الموجز هات حصلت على ايه؟ دمت دينا في صبعات بعد ما كنت أقفز طول العمر ليه ليه يا ربي مش عايز تشفيني ليه ما تنساش ان بولس الرسول كان مريض بشوكة في ظهره وكان بيربط الجزء المريض من جسمه ده بأربطة وعصائب علشان تنتص الصديد اللي في جسمه الأربطة والعصائب دي كان اللي يلمسها هو عيان كان يشفى بينما بولس رسول فضل مريض آه علشان ربنا يبعد عنه الشيطان والغرور والمجد الباطل الزائف يا نصلي علشان وكلنا ونقول لتكن ارادتك يا رب لتكن ارادتك يا رب مولى يا ام بابا سلام عليك خد الدهان ده حيطيب رجلك ويشفي واللي ما جبتوش بدري لأن ده الوقت إلا راه الله مناسب لشتائه شكرا جزيلا انت مين انا من الالم مش قادر اقوم اقعد اشوفك انت مين انت فين انت فين صدقني يا دكتور هو ده اللي حصل بالضبط ايه رأيك بقى اشوف بعيني الاول وبعدين بقولك رأيك بش لك يا دكتور ربنا هو الشافي وبيشفي من أهوان سبب أرجوك أرجوك شوف الدهان ده علشان نعرف تركيبته ونبلغ الدوائر الطبية هو ده الدهان ده أيوه أرجوك يا حظ ما تسخرش مني صدقني يا ابني هو ده دهاء مش ممكن ده مجرد زيت. يا ابني إيماننا ليس بحكمة الناس بل بقوة الله أنا اللعظة رؤونك طبيب إن الحسن ده فوق الطب فوق العلم معجزة انت راجل مبروك يا حضر الأسل أرجوك اذكرني في صلاة باسم الرب يسوع المسيح بأمورك تخرج. اخرق لا انت ولا عشر زيك يقدروا يطلعوني ينتهر وك الرب ويعرف شغله معاك اخرق انا عارف انت ليس عايش ليه انا جاعد على قلبك لغاية ما تهمله اخرق من جاسمك ايه اسمي الاشق صبرام الرب ينتهرك وانتم شايطين فيكم اسخفة باسم الرب يسوع المسيح اخرج من رجليك اخرج <تصفيق> <تصفيق> لك باسم يسوع المسيح اخرج من رجليك كنا سيدنا لما زورتني السنة الماضية في برجاس وجيتني عشان طيب خاطري عشان ولدي الوحيد اللي مات وقلت لي معلش السنة الجاية يا ربنا هنعوض عليك وربنا عطاك يا عديد بيه ايه ويبركت دعواتك سيدنا خلفت ولد وسميت وحده ربنا يخلهولك لك فيه يا طرى بجا كم واحدة في الكتاب المجدس سجّاب ليها ربنا وخلفيت. على الصباد في العهد الجديد وفي العهد القديم أم نصارى وحنّم صمويل ورحيل. لسه في ثلاثة في العهد القديم أم شمشون والمرأة الشنمية ورفقة اللي ولدت يعقوب. دا على جريت الكتاب المقدس يا ديببي. صحيح سيدنا بتجرى الكتاب المجدس بالكامل كل 40 يوم مفيش احلى من جرية الكتاب المجدس كل ما تجرى فيه تفهم حاجات جديدة رب لا يزيدك نعمة يا سيدنا وهبا بعت لك الشال دي يا سيدنا وارجوك انك تقبله مجبولة منك يا بوهن. قول لك مليش لا كل الدنيا يا ابو درا قول لك مليش لا لسه على جلابيك قول لك مليش الدنيا بتسهلها يا رب عليا سهلها شال فوق البيا يا سيدنا الشال ده بتاعك يا خيتي ايوه بتاعي ماما وبتبيع ليه ما مبيعه ليه حركته عاوز ابيعها ايه الغريب في كده <لازلعة> <شارك> من فضلك يا خيتي تقولي لي بصراحة جيبتي منين و الا اودك التم ايه تم تم ايه يا سيدنا اللاسان هو انا سرقاه لا ده انا مش حرماية تحد اللي عطهوني سيدنا الاسقف وسيدنا الدهولك ليه الدهولي لا استشافني لابس جلبية خفيف قال لي خدي الشنطه يا بنتي الصوره دي نفسك في البنك وفي الحقيقه انا كنت مزنوقة في ارشين لكن بقى سيدنا الارش وفي ما كانش عنده فلوس هي دي الحقيقه الله لكن حضرتك بتسأل ليه اه وانت عايزه في حكم ان تشوفوا حضرتك ده صوف حقيقي انا عارف ان صوف هتقولي لي هاتي خد يا ابنائي تي خد اللي في النصيب خد ولا لجنوا اوي اتفرج تعالى شوف ايوه ليه جسمي رجع لي تاني بس هو عاد تكون ظلمتها في تامر يا ابو لا يا سيدنا انا دفعت فيه نفس التمن اللي دفعته لما اشتريته في الاول هو ونصيبه بقى اصل الفراجيه بتاعتي تجيلة وغنياني عن كل حاجة سلامتك يا سيدنا الله يسلمك يا أبا إبرام ومالفين فرجيتك المشهورة علكتها على الحبل إنها حبل يا أبا إبرام الحبل المربوط في الشباك يا سيدنا حبل ده شعاع نوري أبا إبرام وربنا من إكرامه ليك خلى شعاع النور يشيل فرجيك انت عارف انا استدعيتك ليه امبا ابرام خدامك يا سعيد الشيطان حاقد عليك ومشغل ناس كتير تكتب شكاوي ضدك ولما كترت الشكاوي قلت استدعيك واسألك عن صحتها معيني تعبان او دول. ربنا يشفيك فيك يا سعيد تنتبرك يا وربنا بعد لينا النهاردة في خلاف بين واحد من الاباء المطارنة واحد كاهن وكثير من الاباء حاول انهم يصلحوا بينهم لكن ما امكنش يا ريتك تنزل تقابلهم في القاعة وهم قاعدين تحت وتحاول تصلح منهم بقى ثلاث ساعات عاملين يتكلم عشان يتسامحوا بعضيكم وما فيش فايده بينا نوقف نصلي مجد الراه مَنَ كْرَمَ نَمَدِدِ السلوس لَخْدَ سَلام والابن والروح القدس الى ان واحد امين اللهم قال لا مستحقين يا ربنا ندعوك قائلين بالشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لا ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم ولا تغفر لنا زنوبنا لأننا لا نغفر نحن عيدا للذين يسيئون إلينا ولا تغفر لنا زنوبنا لأننا لا نغفر نحن عيدا للذين يسيئون إلينا إيه مستغربين ليه؟ عايزينا كمان نجزب على ربنا في الصلاة بجلنا ثلاث ساعات عمليين نتكلم عشان نسلو حكومه وصعلى مطرانه مفيش فايدة نقول له في كلنا نزنوبنا إذا كنا احنا اللي في الكرازة ما بنغفرش البعضين أخطيت حللني الله يحلك يا ابني وضع لي إفليل البر اخترى سواء المسيح راعيت أبناء أسقفيتي ولم يهلك منهم أحد من مكتب إلى مكتب خزني سيدي سيدنا انت هنا حتصلي للقداس اخر جداس ليه على الارض يا ابو نعبد السيد بعض الشر عليك يا سيدنا انت فعبان قوي اطلع السريح يا سيدنا بكرة استريح فاحضان القديسين، رهيب واسحاق ويعقوب بكرة نعاين مكتل الله أرجوك أرجوك يا سيدنا اقزل لي أن أنا أجيب لي أن طبيب أنا خلاص ربط انطلخ لحبيبي وطبيبي سيد يسوع المسيح أرجوك أبونا عبد السيد تحضر لي المنام أفتير العزم. <تصفيق> لا يا عبد السيد لما تنطلق العروس لقاء عرسها منبكيش بنفرح ونهلل بعد شوية حضرنا ملايكة من السم لازم يروحنا عبد السيه ما بلهم بالتراتيل مش بل بوكا والنوار أجمع أجمع روبنا أجمع صار البيض عجيب البيض أطلع من <متحن> هالحمام شو يا اخوتي سيدنا بيقول لكم ما فيش زيارة لمدة نصف ساعة وبيضطب منكم ان انتوا تنزلوا تحت في الصارع وعاوز يسمعكم وانتوا بتردتلوا لحن افراحها يا مريم وتقروا مع بعض مزامير صلاة الغروب تصدروا عن تصوير مقدار الفجيعة التي أصابت الشعب لدى صريان نبأ نيحته. لقد قدر عدد المشيعين على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم بنحو 250 ألف نسمة، وكان ذلك في العاشر من يونيو عام 1914 ميلادي. ونقل جثمانه الطاهر بقطار خاص. مكون من عشرين عربة بإشراف مدير السكك الحديدية حيث رقد جسده الطاهر هناك أما روحه الطاهرة فقد صعدت إلى الله الذي أحبه ورعاه بين أفراح الملائكة وتهليل الصديقين لقد عاش الأنبى برآم فقيرا وقد أغنى كثيرين وبدى مسكينا ولكنه كان عظيما امام الله وان كانت حياة القديس الان بابرآم قد انتهت على الارض الا ان معجزاته استمرت بعد نياحته ولا زالت مستمرة حتى الان وبعد نياحته بخمسين عاما وفي عهد ابينا المتنيح البابا كيرلس السادس اقيم احتفال كبير بهذه المناسبة وقرر المجمع المقدس إضافة اسمه إلى أشية القديسين الذين يذكرون في القداس الإلهي وكتبت سيرته في السنكسار وفي إحدى المناسبات قال قداسة البابا شنود الثالث كلمة عنه جاء فيها طيب مسكوب هي سيرة هذا القديس ورائحة بفور حلوة قد تنسمها الله هو روح لولا انها اتحدت بجسد لقلنا انها من ظهورات الملائكة للناس ان فمي يتقدس حينما ينطق باسم الانبابرآم وقلمي يتضارك حين اكتب عنه ونفسي تتضع امامه وتظل تصغر وتتضاءل حتى تدرك ذاتها انها شيء. انه صورة رائعة لانسان الله